هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر تشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من رَبِّنَا ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب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 ان الذين كفروا لن تنفعهم اموانهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كذا بان فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاصابهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستولبون وتحشرون إلى جهنم وبأسلمها قد كان لكم آية في فئتين تقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصده من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرِثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحَياةِ الدُّنْيا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ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 والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمشتغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم طائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي نبي غير حقيق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.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 قل إنكم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويوفر لكم ذنوبكم والله رَفِيعٌ رَحِيمٌ فَالْأَطْيَعُ اللَّهَ مَا الرَّسُولُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سميع عَلِيمٌ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 وليس الذكر كالأنثى فإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 بيعلمه الكتاب والحكمة والتنزهات والإنجيل، برسولا إلى بني إسرائيل أنني قد جئتكم بآيات من ربكم، أنني أخلق لكم، أنني أخلق لكم من الطين, كهيئة الطين طير فأفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكبها والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأنبيءكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَة لَكُم إِلَّا كُتُمْ مُؤْمِنِينَ لِمَا بَيْن يَدَيْهِ مِنَ التَّرَاتِ وَلِأُحِل لَكُمْ بَعْ وَالَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُ اللَّهَ مَأْتِي إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ شَطِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ طَالَ مَنْ أَنْصَارِهِ إلَى اللَّهِ قَالَ الْحَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ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 هُوَ من تراب ثم قال له آيَاتٌ فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن خ جك فيهِ مِم بعضند م ج أَك من العِلمِ فَقُ تَعَلَ نَد بن أنا وَبنأَك وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله فإن الله لهو العزيز الحكيم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 ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون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 إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَّالَّذِينَ تَبَعُوهُ هَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَطَأْسًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَدَّ من أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ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 قَوْمًا تَعْلَمُونَ وَقَالَ قَافَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطال يؤده إليك فَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينارٍ لَّن يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرشون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَن تُنصَرُنَّ بِهِ وَلَن تُنصَرُنَّ قَالُوا أَقررتم و أقضيتم على زانيكم إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تمنى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طمعا وكرها وإليه مرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإس حقاً يعقوب ما الأسباط وما أُوتِي موسى وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحده له مسلمون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 والله لا يهدي القم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين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 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ يُضِعَ لِلْنَّاسِ الَّذِي بِبَكَتْ مُبَارَكَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيْنَهُمْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِينَ وَلِلَّهِ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله وني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟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 فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخبالا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها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 وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَٰلَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ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 لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الزلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَغِضْبَتُهُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً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 وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الرِّيحِ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِكْتُمْ قَدْ بَذَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ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 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ فَإِذْ غَدَمْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمِلِّ لَمْ قَاعِدٍ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ شَمِيعٌ عَلِيمٌ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 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاسة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به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 ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عَلَيْهِمْ أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء فيعذب من يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين لَا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين فاطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات بل الأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس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 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأْتِيَنَّكُمْ عَذَابٌ أَوْ قَتْلٌ قُلْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ سُبُلَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ سُبُلَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ فَكَأيِّ مِنَ النَّبِيِّ قَالَ لَمَعْهُ نَبِيٌّ كَسِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا مثبت أقدامنا مثبت أقدامنا على القوم الكافرين فأتهم الله سبباً بالدنيا محشناً سبباً بالآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم فتن خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرغب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس الظالمين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 فأثابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أمزَل عليكم من بعد الأم أمانةً عسى يُعْشَى طائفة منكم طائفة قد أهمتهم أنفسهم قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية نقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك نقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا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 إن الذين تولوا منكم يوم التقى جمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم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 والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لئن الله تحشرون فبما رَحْمَةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غني ضل قلب لفض من حولك فعف عنهم واستغفر لهم شامرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغذ وَمَن يَقُل يَأْتِ بِمَا غَلَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُمَّى تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَت وَهُم لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَن تَتَبَعَ رِضْبَانَ اللَّهِ كَمَا مَبَأَبِ سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْبَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 يسل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتُم مِثْلِهَا قُلْتُم أَنَّهَا ذَا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 قالوا لَوْنَعْلَمُ قِتَالَ الَّتَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يومئذٍ أقربُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ بَلَ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعوا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فلحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم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 فقالوا حسبنا الله ونعمل وكيل فانقلبوا بنعمة من الله ما فضل لم يمسسهم شؤ التبعور ضوان الله والله ذو فضل عظيم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 وَلِلَّهِ ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء انك كتب ما قالوا وقتلهم الانبياء ابي رهيط ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذانك بما قدمت ايديكم وان الله دنس بظلام للعبيد.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 لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزب الأمور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 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفاجئه من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض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 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرء ربنا ما خنقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار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 ربنا فغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد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 لو كفرا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عينده عش السواب لا يورنك تقلب الذين كفروا في البلاد